أعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين كتتبها، فهي لا عليه بكرته وأصيلا. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنسا أنت لي يأكل منها، وقالوا الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا. أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.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 بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا وَأَتَّخُمْ مِمَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغْيُضَ وَزَفِيرَ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْقِ الَّتِي يُؤَدَّ الْمُنْتَقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ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 قال وسبحانك ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولاكن ولكن, ولكن ما تعتم وآباءهم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 مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل أزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحقيق وأحسن تفسيرا. الذين يفشون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أقاه هارون فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّ تَبْرَرْنَا تَتْبِيرَةَ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرِيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَقُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَوْمٌ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هجوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها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 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مذنب تظلّ ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسير. وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباة وجعل النهاراً سوراً وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته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 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأباء أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم هذا كبير وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ تَخِذْ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِغُنُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَنْ تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ كُفْرًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا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 والذين يقولون ربنا اصرب عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا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 الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخطروا عليها فما وعميانا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة أعينهم وجعلنا للمتقين إماماً أولى بما صبروا ويلغلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا